الون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 اثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ التي جعل الله لكم قيامهم ورزقهم فيها ورزقهم فِيهَا وكسوهم وكلوا لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُن كَحَفَ إِن أَنَّسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِصَرَافَهُمْ وَبِدَارٍ أَيِّ يَكْبَرُوا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 ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منهم أو كفر نصيبا مفروضا. فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ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 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن فَإِن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بِهَا بها أودين وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ كُلِّكُمْ وَلَدًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ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 والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وَأَصْلَحَا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن متوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبون. وَعَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَالْإِسْتِغْفَارُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ إِكَأَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا كرها وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِعَضِيمًا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبينه وعاشروه بالعرف فان كرهتموه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنَّ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا آتَاهُ ثَمَنَ مَا دَفَعَ وَلاَ تَأْخُذُوهُ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا من قاد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حلمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نساء أيكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 الذين معروف محصنات غير مسافحات واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبار لا تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من بعض ما كتبوا وللنساء إن صيب من ما كتب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ سِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَسَعْفُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّتِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الوسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تمسوا مَا تعلمون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد من أو من الغائط أو لمستم أو لمستم أَفَلَمْ فلم تجدوا ما فت يممو فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسلتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمعوا ونظرنا لكان خيرهم وأقوى مولاك لعلهم الله ولكن لعلهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء كالذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا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 وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قل لما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوكوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري ونحطها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ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 فَإِن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أن آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمو إلى الطغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الوسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يَحْلِفُونَ بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعرهم وكلهم في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاهلا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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليه أَنِ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 وَأَحْسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم بَيْنَكُمْ بينكم وبينهما ودة يا ليت لي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كُتِب عليهم القتال؟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 قل ما تعذ الدنيا قليلاً والأخرة خيرُ لمن التقا ولا تظلم فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ حَسَنَةٌ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كل مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا أبرزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أذي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا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 ياكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكون في المنافقين في أتين وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُنَّ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَدِدَ لَهُ سَبِيلًا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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلكوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كانََ لِمُؤمنٍِ أَ يَقتُلَ مُؤمنِنًا إِللاا خطَاءام وَمَنْ قَتَلَ مُؤمًِا خطَاءام فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمنِنَةِ وَدِيَةٌ مُسََّمَةٌ إلَى أَهلهِ إِللاا أَ يَ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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُّ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ فُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهادرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل على الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 اذا ادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِدِ اللَّهَ وَفُورَ اللَّهِ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 ومن يكسب خطيئه او افم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وافما مبينا وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّنَ يَنهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ الْأَنْعَامِ وَلَا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 وَيَتَرَبَّصُونَ أَن تَنكِحُوا هُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالقصط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّكُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن فإن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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أَنْ إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 تَجَالُو لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا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 إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 وقالتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا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 وَيُرِيهِ الْحَقَّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما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 كُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إلَّا الْحَقَّ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 سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائك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 كُن بُرْهَانٌ مِرَّ اللَّبِّ كُمْ وَأَنزَلَ إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدَخِّلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيٍ ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة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 فَاللَّذَكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْخَلْقِ